الذي <تصفيق> وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ مَعَ قَوْمِهِ ۚ نُورًا لَّهُمْ يَمْشُونَ ربك <سؤال> حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب قل لن هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته وَكَذَلِكَ كَانَ جِزَ الْmuhSININ وَسَكَرِيًا إِذْ مَا لَا لِيَسَعَ وَيُنْسَوَدُ طَاء amin a ذَلِكَ كِتَابُ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ قر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها وَنُفِعْهُ دَوُ مُقْتَدِي